إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ولعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرّ مصفوفة وذوّجناه بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم درديتهم بإيمان الحقنا واتبعتهم درديتهم بإيمان الحقنا بهم درديتهم وَمَا آلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن فِيهَا وَلَا تَئْثِيمَ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ متنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ